قل إنما أنذركم بالوحش ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما أنذرو ولا إن مسّتهم نفحة من عذاب ربك لا يقول النياويلنا لا يقول النياويلنا إن كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثل حال حبة من خردل أتينا بها أتينا بها وكفانا حاسدين ولقد أتينا موسى وهرون القرآن وبيانا وذكر للمتقين الذين يخشون ربهم بالغير وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكثون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 قالوا أَجَئْتَنَا بِالحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ الْلاَعِلِينَ قَالَ بَرَّكُمُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُمْ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَلَّاهِ لَأَكِيدًا أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدِيبِرِينَ